ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يوجيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التولاة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بِسَمَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنَّ زَعْمَتُمُ الْنَكُومُ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 قل إن الموت الذي تفرون منه فإنّه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمَلُون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 وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً لَهُ وَنِيَافَ الظُّوْءِ إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ